Book 2. 24 24 24 run. Arbā Vienošanās. Elma vajad. Vai tu nokavēji autobusu? هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ استيفي لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه مايتلو ناو ليدي موبيل يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال ناكمريز، إسي بريتسيزاكا كن دقيقا في المرة القادمة كن دقيقا في المره القادمه ناكمريز، باجم تاكسومترو خذ سياره اجره في المرة القادمة Chod sa jāratatā užrā filarrā kāģimā. Nāamrīz, paņem līdzi lietus sārgu. Xuud māka, mi valleta matar, fil martil matar fil marēl kāģimā. Rīt man ir brīvs. Radan einndi غدا عندي عطلة. ڤا ميس هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ مان لوتي يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Vai tev šīs nedēļas nogalē jau ir kaut kas saplānots? Helkat, kā tātad līšai in fiatlī nihājā ti hevels boa? Helkat, kā tātad līšai fiatlī nihājā ti hevels boa? Tu jau ar kādu esi sārunājusi? O, kāds ir tas mutē veidam? O, kāds ir tas إيس إيساكو ستكسميس مداليس نوغلي أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع دوسميس بيكنيكا هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ براوكسم أزيور هل نسافر الى الشاطئ؟ هل نسافر الى الشاطئ؟ هل نسافر الجبال؟ هل نسافر الجبال؟ استو عايز براكشو باكال من المكتب ساخذك من المكتب استैव aizbraukšu pakaļ uz mājām Saaĥuzuka min al-manzil Saaĥuzuka min al-manzil Estevid sagaidīšu autobusu pieturā Saaĥuzuka min maĥaṭṭat